ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وذبوانا وإذا حللتم فاصطعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والدقوى فلا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أول لغير الله به والمنخرقة والموقوذة والمتردية والنطيحة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسقا اليوم يائسى الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأدمنت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.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 قير مسافحين ولا متخذي أقدان ومن ينفر بالإيمال فقد حمق عمله وهو في الآثرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا ودوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بغروسكم وأردلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ان يجاراكم من حاجه ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمه الله عليكم وميثاقه الذي واثقتم به اذ كنتم سمعنا واطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآل قوم على ألا تعجلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى والتقوى إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الشالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا لآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المدمنون ولقد أخذ الله مي تاقبا إسرائيل وابعثنا منه اثني عشر نقيبا وقال الله معكم ان اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم بالله ورسليه وعززتموه وعذبتموه الله قرضا حسنا لا تكفرن عنكم سيئاتكم ولا اذقنا انكم جنات تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منك فقد ضل سواه فبما نقضي الميثاقهم لعناهم ودعلنا قلوبهم قاسية يحظفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما نفر به ولا تزال تضلع على قائلة منهم إلا قليلا منهم فاعفوا عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبرضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءوا رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله مور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ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 يا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَضْلَةٍ مِنَ الرَّحْمَٰنِ أَن تَقُولُوا مَا لَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 أَلَا تَرْتَدُّونَ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَقْرُضُوهَا فَإِن أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا منشاء إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أن وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم قَالَ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة فِي في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 وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعت الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس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 فك في الأضن مصفون إ م تَدَُّين يحاربونَ الله وَرسودَهُ وَيسععونَ في الأرض فَ ساد أي يُقَتد أَ يصََّب أَْ تُقَّ ربهِم وَضلهُم مِن خلاف أَ يُ فَو من الأض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 فَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَبِتَغْفِرْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلَ منهم وَلَهُم غَابُ أَّ يُريدونَ أَن يَقْتُ مِن الَّالِ وَماَاهُم بِخَارِجينَ لِنهَا وَلَهُم معذاابُ قم والالسارِقُ والالسارقَةُ خَققَُ أيذَهُم دَزَ أَمْ بِمَا تَسَبَان كَلَ مِ الله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لَا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم وَمِنَ الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحظفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تختوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحر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 فَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا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 وَكَ تَبِنَا عَلَيهِم فِي نَفْسَ بِ النَفْز وَالعَينَ بِالعَينِ والْآ فَ بِالأَنك وَالْقُضَُ بِالقُضن وَالْأُضُونَ بِالْأُضُنِ وَالسَِّ بِالسِّ وَدُوحَ صَاس فمَنتَ فَدَّبَ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آفالهم بعيسى بن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه لإنجيل فيه هدى ونور.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 وَأَنزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ الله وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جعلنا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً أُ تاحتَ وَك يابِكم في مَا آتك فشَِق خ إ الله ي مجعكم ج فَيونَ بعك فَيَِّعك بمابُُ فيه تَدَلك وَحكم بَينم بم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 وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُقِينُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ فترى الذين في قلوبهم مرض سارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أشروا في أنفسهم ناجمين ويقول الذين سَمُّ بِاللَّهِ زَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَغْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ مَن يَغْتَدِ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بقوم يحبهم هذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في, يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون دوم تلائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويغتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِمَّا آَمَنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قل هل أنبئكم بشر من ذلك متوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السزيل وإذا جاء يَقُولُ قَائِلُ آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَكَ فِيهِمْ يَسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشُّحَّ نَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لولا ينهىهم الغبانيون والأحبار وانقوا لهم الجثم وأكلهم الشح لبكس ما كانوا يصنعون فقالت اليهود يدوا الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبرضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ فَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصرة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما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 وَلَا يَزِيدَنَّكَ فِيهِمَّا أَنْذِرَ إِلَيْكَ من رَبُّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَى من آمن, مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ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 وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرف بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومغوى النار وما للظالمين من أنصار فقد كفى الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 ما المسيح المريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أما أن يخفكون قل أتعبدون من دون الله مَا لا يملك لكم ضر ولا نفعا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 لَبِثَ سَمَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن شَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي العَذَابِ هَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّقَدُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ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 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا مِنَ الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولا أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحظموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدون وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهديكم أو كسوتهم أو الدحرير رقبا فمن لم يجرف صيام ثلاثة أيام؟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 فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبرضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم تهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذره اِنْ تَرَنَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتُ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَسَّقَهُمُ الضُّرُّ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَمَتَّقُوا وَآمِنُوا ثُمَّ اتَّقُوا وَأَحْسِنُوا والله محب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيب تنالوا أيديكم ورماحكم لأعلم الله من يخافهم بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الشَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمُ وَبَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمْ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَاعَدٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَشَاحِينَ صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز بانتقام أحل لكم صيذ البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيذ البحر ما دمتم حرما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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور ورحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلْ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ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 فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله, ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما فآخران يقوما لمقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسما لبالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتون وبِالشَّهَادَةِ عَلَى وُجُوهِهَا أَوْ يَخافُوا أَوْ يَخافُوا أَنْ تَرُدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لَا علم لنا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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أُحِيتَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ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 وَذُوقُوا قَنَا وَأَنْتَ خَيْرُ هَاذِقِينَ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ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 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نَفْسِكَ إنك أنت علام الغنوب مَا قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا